بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما لا بتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين